كتابه اصباح الظلام وقف عند قوله فاصل قد شرع او ذكر عثمان بن منصور بعض النقول حنشه سلام تيميه رحمه الله تؤيد ما ذهب اليه ورد رحمه الله كما سبق بيانه في من هذا التاسيس قال المعترض وقال ابو العباس حن تيمير رحمه الله في موضع اخر فمن عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعضا من عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعضا يعني التكفير من علامات اهل البدع هكذا قضيه عكسيه تكفير من علامات اهل البدع فمن عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومما مادح اهل العلم الذين هم على منهاج اهل السنه والجماعه انهم يخطئون ولا ولا يكفرون فمن كفر حينئذ لا يكون من من اهل العلم بل يكون من اهل بدعه هكذا قال وسبب ذلك وسبب ذلك يعني لماذا قال هذه الجمله ان احدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا وقد يكون كفرا لانه تبين له ذلك انه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وسب للخالق تكذيب وسب بالرفع للخالق والاخر لم يتبين له ذلك حينئذ إذا كفره يكون قد كفر بغير مكفر فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله يعني مجهول الحال الذي لا يعلم حاله أو وقع منه المكفر أو لا إذا كفره حينئذ يكون ماذا يكون مصيبا هذا الأصل لكن من لم يعلم بحاله وتوقف عن تكفيره فتكفيره حينئذ مخالف للسنة هذا حق أم لا هذا حق أنت لا تعلم أن هذا طاوت ما كفرته أنا أعلم أنه طاوت كفرته وكفرك ها نعم قطعا هذا هذا لا إشكال فيه وليس هذا محل النزاع قال والناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرق فمنهم من يقول قال والناس من التمية رحمة الله عليه قال والناس لا يخص الحكم أهل سنة الجماعة بل يريد حتى الجهمية والمتزلة فهاء ونشع هلذن الكلام الذي سيأتي عاما والناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرق فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك انه جزء جزء من التكفير او جزء من انواع الكفر جزء من انواع الكفر او نوع من انواع الكفر فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الناس متفاوتون في العلم الضروري بذلك ثم قال وانا ابعد الناس عن التكفير وقد ذكرت الذي امر ان يحرق بعد موته ويذرى في البحر فرارا ان يبعثه الله تعالى خوفا منهم لانه لم يعمل لله خيرا قط لم يعمل لا خير قط هذا يحتاج وحديثه البخاري فغفر له الى ان قال ويريد ان يجمع المتشابه من كلام تيم الله تعالى وياتي به في سياق واحد ولا ياتي باول الكلام ولا اخره ومعلوم كما مر معلم تيم الله تعالى قد يذكر مثل هذه الالفاظ وفي بعض التحريف قد يذكر مثل هذه الالفاظ في كلامه عن ما قالت اهل الاهواء البدع ان يذ لا يلزم من ذلك ان يجعل في عباده الاصنام الى ان قال فالعلم قبلا الامر العلم قبل الامر هل هذا في نزاع والحلم بعد الأمر فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم إنتاك لا أراد بالجملة الأخيرة ما يتعلق بالباب الواسع بالباب الواسع لأنه يرى أن هذه المسألة التي هي الإنكار على أهل البدع لا يدخلوا عليهم من الباب الضيغ لا يكفرون وإنما يأتي ماذا يفعلوا لا تفعل اتق الله تعالى أترك هذا لكن أنت كافر مرتد لا والجواب ان يقال هذا المعترض يتصرف في الكلام الذي ينقله ويحرفه عن موضعه مثل داود ومع ذلك فالكذب غالب عليه فيطالب اولا بتصحيح ما نقل وبعد التصحيح يجاب عما ذكر اولا اثبت ثم بعد ذلك ينظر في في القول لشيخ الاسلام ابي العباس رحمه الله في هذا المعنى كلام يعرفه اهل العلم الذين لهم ممارسه كما ذكر ذلك في منهاج التهذيب لن يفهم كلام لتمير رحمه الله الا من كان ممارسا لكلامه اما الذي يلتقط ما يعجبه ولا يكون ممارسا يعني ملاصقا لكلامه وبحوثه حينئذ يخطئ في فهم كلامه رحمه الله تعالى كلام يعرفه اهل العلم وقد استدل بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجه الرساليه وبعد ذلك يحكم بما تقتضيه اي الحجه تكفيرا او تفسيقا يعني حتى التفسيق لابد من قيام الحجه ولذلك لك ان تلزم هؤلاء الذين ينفون التكفير عن عباد القبور حتى تقوم عليهم الحجه وتجدهم حينئذ هم يفسقون الزناة والخمارين نحو ذلك فكيف تفسقون دون قيام الحجه هل اقمت علي الحجه هل فهم الحجه هل اقتنع هل زالت عنهم شبهه اذا كل ما يقال من قيام الحجه في عدم التكفير يقال كذلك في عدم التفسيق ونتمي رحمه الله يقرم بين امرين يقرم بين بين الامرين قالوا بعد ذلك يحكم بما تقتضيه اي الحجه تكفيرا او تفسيقا او تبديعا كذلك فالتبديع حكم شرعي والتفسيق حكم شرعي كما ان التكفير كذلك حكم شرعي فاذا كان لا يكفر حتى تقوم عليه الحجه الرساليه وحتى يفهم حنيد كذلك التفسيق والتبدئ فإن فرقوا بين الأمرين فقد فرقوا بين المتماثلين وهذا في المسائل التي قد تخفى على بعض الناس التي قد تخفى هو لأن يشرح كلام تيمية رحمه تعالى فإذا اشترط ابن تيمية تكفير وقرنه بقيام الحجة مراده ماذا المسائل التي قد تخفى إلى أن المسائل تختلف ليست على مرتبة واحد مسائل الظاهرة كإنكار وجوب الصلوات الخمس هذا لا يقال إن فيه شبهة او انها مساله اجتهاديه او خلافيه او نحو ذلك قال وهذا في المسائل التي قد تخفى على بعض الناس كعموم القدر الحديث الذي اورده اذا ليس في مكان ماذا ما نبحث فيه عباد القبور فعلوا امرا معلوما من الدين بل من دعوه جميع الانبياء والمرسلين انه باطل وانه شرك وكفر فاعله اذ لا يساوي مع المسائل التي تتعلق بالقدره وعموم القدره فرق بين المحلين قال كعموم قدرته على جمع اجزاء هذا الميت المحرق من البحر والبر والريح لا سيما في اوقات الفترات هذا يزيد المساله غموضا فيما يتعلق به مساله الصفات والاسماء في زمن الفترات ليس كزمن العلم ولذلك قد يعذر لا تكفر هذا في زمن ويقول مقولته ومقالته في زمن اخر شخص اخر يكفر صحيح أو لا لأن قول أهل العلم أن المسألة خفية أو أن المسألة منها ما هو خفي هذا ليس مضطردا في كل زمن وفي كل شخص لا قد تكون خفية في زمن ثم يتلوه زمن آخر تكون من أظهر ما يكون بل قد تكون خفية في بلد وتكون ظاهرة فيه في بلد آخر هل يذن يكفر هنا ولا يكفر لا يقال هذا التناقض قل لا نحن نتبع على الدليل قال لسيما في أوقات الفترات واستحكام الجهالة والضللات وشيخنا رحمه الله لم يكفر جاء التحبير كلما نفي التكفير جاء التحبير واذا اثبت التكفير لم يات التحبير هذا خلل وشيخنا رحمه الله لم يكفر احدا ابتداء بمجرد فعله وشركه لكن سماه مشركا لم يكفر احدا ابتداء بمجرد فعله وشرك بمجرد الفعل يسمى مشركا هل يكفر بمعنى انه يحكم عليه بالكفر باطنا وظاهرا وتنزل عليه احكام بعض احكام الدنيا من القتل ونحوه وفي الاخر نعتقد انه خالد خلد في النار لا بد من قيام الحجه لا بد من قيام الحجه فهذا القول يفسر بما مر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى لم يكفر احدا ابتداء بمجرد فعله وشركه بل يتوقف في ذلك يعني التكفير حتى يعلم قيام الحجه التي يكفر ذلك وهذا الصريح في كلامه في غير موضع ورسائله في ذلك معروفه وفي المثل الهوى يعمي ويصم ويقال ايضا فرض الكلام الذي نقلته عن ابي العباس ومحله في اهل البدع ونحن بحثنا فيه في اهل الشرك كما هو صريح كلامه والمشركون وعباد القبور عند اهل السنه والجماعه معدودون من اهل الشرك والردة والردة تنبيها والفقهاء فرقوا بين القسمين في الابواب والاحكام بين اهل البدع وبين اهل الشرك والردة فرقوا محل اجماع لا خلاف لا خلاف بين الفقهاء اذا ذكروا ما يتعلق بالردة وما يتعلق باسبابها انهم يفرقون بين بين البابين فذكروا اهل الشرك والردة في باب الردة في باب الردة ولذلك اول ما يذكر جحد وحدانيه الرب جل وعلا وبعض يعبر بان يشرك بالله في وحدانيته وذكر اهل الاهواء في الخوارج مثلا في باب قتال اهل البغي كالخوالده والقدريه ونحوههم وهذا يعرفه صغار الطلاب صغار الطلاب وقد خفي على ثور المدارس والدولاب فلبس على العامه والجهال وادخل اهل الشرك في اهل البدع وسو بينهم في الاحكام سوى بينهم في الأحكام. هذا من اسباب الخطا في هذه المساله انه سوى بين بين البابين اهل الشرك واهل البدع فجاء بكلام الامير رحمه الله تعالى وما اكثره فيما يتعلق بنفي التكفير او نفي التبديع او نحو ذلك وكان سياقه مع اهل البدع فجعله في اهل الشرك وادخل اهل الشرك في اهل البدع وسوى بينهم في الاحكام خلافا لكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى اله علماء اهل الاسلام فسحقا له سحقا وبعدا له بعدا حيث جادل بالباطل والمحال محال الاحتيال ويقال ايضا زياده على ما سبق وما سبق كافن قد صرح ابو العباس رحمه الله ان عدم التكفير قد يقال فيما يخفى على بعض الناس واما ما يعلم من الدين بالضروره كشهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد الرسول الله فهذا لا يتوقف احد في كفر من انكر لفظه او معناه ولا شك انه لو قاله لفظا وعبد غير الله فقد انكره معنا لا لفظا ولذلك قال لفظه او او معناه ولم ينقل لما دلت عليه الشهاده وهذا متفق عليه في الجمله فجعله من المسائل التي خاض فيها اهل البدع والهوى خروج عن محل النزاع وخرق لما صح وثبت من الاتفاق والاجماع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من من نور قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا ابن تيميه وهذا اذا كان في المقالات الخفيه اذا ابن تيميه عنده مقالات خفيه وعنده امور ظاهره وعنده معلوم من الدين بالضروره اذا قسم المسائل او لا قسم فالقول ان ابن تيميه رحمه الله تعالى يساوي بين المسائل هذا كذب عليه هذا كذب عليه قال هذا اذا كان في المقالات الخفيه فقد يقال انه فيها مختئ الظال انه مختئ الظال لم تقم عليه الحجه التي يكفل صاحبها تبي فقد يقال يعني قد ها قد لا يقال قد يقال وقد لا يقال يعني بمعنى انه قد يكفر ولذلك هنا وصفه يعني الاسم اثبته مختئ الظال وصفه بكونه ضال في المسائل والمقالات الخفيه مع كونه لا يكفر مع كونه لا يكفر لعدم قيام الحجة الرسالية عنه وظاهر صنيع بن التمير رحمة تعالى في مواضع عديدة أن الإسم يلزم كذلك في المقالات الخفية يلزم في المقالات الخفية وذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة أمور ظاهرة مقالات خفية تقسيم واضح بين في الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى وخفي على بعض من ينتسم له الإسلامي أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر كفر هذه ليت وحبرها وكفر من خالفها حبرها <تصفيق> وكفر من خالفها ثم مثل لذلك مما هو معلوم عند المشركين واليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له وكفر ونهيه عن عباده احد سواه من النبيين والملائكه وغيره اذا هذا معلوم من الدين بالضروره اين النزاع اين الخلاف اين الشبهه القائمه عندهم اشك انه لا يمكن ان يقال ثم شبهه لو قيل بوجود شبهه نقول هذه شبهه الشبهه التي وردت عند النصارى فهي شبهه ضعيفه باطنه فان هذا اظهر شعائر الاسلامي ثم تعدد كثيرا من رؤوسهم اي المتكلمين وقعوا في هذه الانواع شركيات فكانوا مرتدين فكانوا مرتدين اذا هذا نص واضح بين تيمير رحمه الله تعالى قسم المقالات الى نوعين مقالات خفيه اشترط فيها قيام الحجه وقال قد يقال فيها انه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجه ثم قال ثم امور ظاهره يعلمها المسلكون واليهود والنصارى ومثل لذلك قال فكانوا مرتدين ولم يشترط قيام الحجه ما ذكر قيام الحجه وانما ذكر قيام الحجه فيما يتعلق بالمقامات الخفيه هذا نص واضح وبين وقعوا في هذه الانواع فكانوا مرتدين وكثير منهم تارة يرتد عن الاسلام رده صريحة وتارة يعود اليه مع مرض في قلبه ونفاق والحكاية عنهم في ذلك مشهورة وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في اول مختلف الحديث وابلغ من ذلك ان منهم من صنف الفا في الردة كما صنف الرازي في عبادة الكواكب رازي هذا من اين ها امام من ائمه الشافعي امام عنده امام من ائمه الشافعي ومع ذلك قال وهذه ردة عن الاسلام باتفاق المسلمين حكم عليه بالردة وحكم الاجماع عكاء الا جماه تابعه ذلك ما تاء مساله اخرى ثم ساق المعترض ما ذكر الشيخ ابو العباس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اشتراط العلم ومطالبه الرفق مع الامر والحلم بعد الامر فذلك من عجيب جهل هذا المعترض وعدم علمه بحدود ما انزل الله على رسوله وحاصل دعواه ان من انكر الشركه واغلظ في انكاره وقاتل عليه قاتا عليه عباد القبور والاصنام فقد ضيع العلم والحلم والرفقه لا بد من ما قتال هذه تنافي الحلم وتنافي الرفق اذا لا بد من هذا الامر بالمعروف باللتي احسن وهذه الدعوه على عمومها تتضمن الانكار على رسل الله وخلفائهم وورثتهم الذين قاموا بجهاد اهل الشرك وقاتلوهم وسبوا نسائهم واولادهم وغنموا اموالهم وهذه الدعوه لو اطلقها القائل الذي وضعها في اهل الاسلام المجاهدين على توحيد الله لكانت كفرا صريحا قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله والفتنه هنا الشرك وقال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفاره والمنافقين واغرض عليهم اين الرفق اين الحلم هذا منافق وماواهم جهنم وبئس المصير والمعتذر لم يفهم كلام ابن عباس فوضعه في غير موضعه وازال بهجتهم فان الرفقه والحلم يحسن في محله فوضعه في غير موضعه هذا قاسم مشترك قاسم مشترك يضع الكلام في غير محله وازال بهجته فان الرفقه والحلم يحسن في محله وحيث امر الله بهما والمعترض احمق يظن ان العلم مع من لم يكفر المشركين ان العلم مع من لم يكفر المشركين وعباد القبور ومن جعله من جمله اهل البدع واحتج بكلام اهل العلم في اهل البدع على اهل الشرك والتسويه بين الله وبين غيره في خالص حقه فلا جرم سود الاوراق واكثر النقل اشق شقا في عبارته ولبس في مقالته وتزين بثوب ضلالته وجهالته ولم يتحاشى من كشف سواته واظهار خزيته والحمد لله الذي اظهر دينه واعلى كلمته وصدق وعده ونصر عبده ثم علم ان شيخنا رحمه الله من اعظم الناس واكثرهم رفقا وحلما ووقوفا مع الحجه والدليل ولم يبدا احدا بقتال حتى بداوه وكفروه فالحمد لله الذي الهمه رشده وسدد امره ولم يجعله على طريق هؤلاء الحيار الضالين والجهله الظالمين فاصل قال المعترض وقال ابو العباس ايضا وليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر ليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر قال ومن كفر الثنتين و70 فرقه كلها فقد خانف الكتاب كله اما لو كفر بعضها لا يكون مخالفا كلامه تيمير رحمه تعالى في اخراج الثنتين و70 اما لو كفر بعضها لا اشكالا فيه فقد خالف الكتاب والسنه واجماع الصحابه والتابعين وسلف الامه ثم قال المعترض وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث وستفتن قومتي فاثبت صلى الله عليه وسلم انه من امته امه الاجابه اهل القبله فكيف ينفون عنها وقد اثبتهم صلى الله عليه وسلم منها اراد ادخال عباد القبور ها في اهل القبله في اهل القبله يعني المسلمين والجواب ان يقال هذه عبارته بحروفها فاما نقله عن ابي العباس فليس فيه ما يتمسك به بل هو حجه عليه لان ابي العباس انما اثبت مخالفه الكتاب والسنه لمن كفر الفرقه كلها فلا يتم الاستدلال بكلامه الا على من كفر الفرقه كلها وما ظننت هذا يقوله احد من علماء الامه واما تكفير بعضها فليس في العباره التي نقل المعترض ما ينفيه بل ربما يستدل باثبات المخالفه لمن كفر الكل ومن كفر البعض فليس مخالفا وهذا وان لم يكن صريحا في كلام الشيخ فالاشاره فيه اليه لا تخفى انما قد يقال بالمفهوم به بالمفهوم اما بالمنطوق فالحكم على الكل واما البعض وهذا مفهوم من كلامه ثم ان قول هذا المعترض وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ستفتن قومتي جهل منهم بمدارك الاحكام فان الملع من تكفير هذه الفرق ليس لانهم من الامه ليس لهذا اللفظ بل لان التفرق قد يبقى معه اصل الايمان والتوحيد المانع من الكفر المخرج عن المله يعني هذه الفرقه ننظر فيها هل بقي معها اصل الايمان او لا ان بقي اين يريد نحكم عليه بكونها باقيه على الاصل وان زال نحكم عليها ببي بالزوال بزوال الايمان والاسلام قال بل لان التفرق قد يبقى معه اصل الايمان والتوحيد المانع من الكفر المخرج عن المله ولذلك وقع النزاع في كثير من هذه الطوائف وسببه هذا هل زال وصف اصل الايمان ام لا فمن اثبته انه زال ينيد الحكم عليها بالكفر ومن نفاه وأبقى عصر الإسلام حينئذ لم يحكم عليها بالكفن هذا مناط التكفير هنا وليس كونها من الأمة أو لا يعني ليس لهذا اللفظ وإلا قد يساند ولذلك وقع النزاع في كثير من هذه الطواف فمن كفر بعضهم فهو يحتج بالنصوص المكفرة لهم من كتاب الله وسنة نبيه ومن لم يكفر فحجته أن عصر الإسلام الثابت لا يحكم بزواله الا لحصول مناف لحقيقته ناقض يعني مصادب له مناقض لاصله وما بقي معه الاسلام من الذنوب والتفرق فليس من المكفرات لعله من ومن ومن بقي معه ومن بقي معه الاسلام من الذنوب والتفرق فليس من المكفر يعني مطلق الذنب معصيه هذه ليست من المكفرات كذلك التفرق في ذاته ليس من المكف ليس ناقضا فالعمدة اصحاب الاصل وجودا وعدما اصل الاسلام واما قول هذا المعترض فاثبت لهم انهم من امتي امه الاجابه اهل القبله فدعوه باطله ليس كل من وصف بانه من الامه يكون من اهل الاجابه والقبله بل قد يكون من امتي الدعوه وفي الحديث ما من احد من هذه الامه يهودي او نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن الا كان من اهل النار أصبوا بكون من أمته قال من هذه الأمة وليس إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال يهود أو نصر عنه والحديث في سنن بن ماجه وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فدلت هذه الآية على أن هؤلاء الكافرين من الأمة الذين يشهد عليهم صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون والامه في مقام المدح والوعد يراد بها اهل القبلة واهل الاجام في مقام الوعد والثواب والمدح وتطلق في مقام التفرق والذم ويراد بها غيرهم فلكل مقام مقال وفي عبارته فساد تركيب وركاكه ظاهره فانه قال فكيف ينفون عنها فكيف ينفون عنها وهذا يسمى اخراجا عن المله لا نفيا وابلغ منه قوله وقد اثبتهم منها وانما يقال ادخلهم فيها لا اثبتهم منها فتدبر اذا عرفت هذا فاعلم ان هذا المعترض يرى ان عباد القبور والصالحين الذين اشركوا بالله رب العالمين وجعلو له اندادا ونظرا فيما يستحقه على عباده من الحب والخضوع والتعظيم والدعاء رغبا ورهبا والتوكل والانابه والاستغاثه والذبح والنذر والحلف وغير ذلك من انواع العباده هم من الامه اهل الاجابه القبله كصاحبه وانهم من هذه الفرق المذكورين في هذا الحديث والشرك عنده لا وجود له إلا في اليهودية والنصرانية والمجوسية أو من جحد جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عنادة هذا حين يجب أن يكون كافر أو مشرك وما عداه من المكفرات التي ذكرها أهل العلم في أبواب الردة بل ذكرها الله في كتابه وقررها هو وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم أتم بيانه اووضحها اظهر توضيح لا توجب الكفر عنده ولا الرده هذا قول كثير من المعاصرين يجعلون لهذه ماذا قيودا فعند اذا جعلنا له قيودا ضيق ونفى الكفر من من اصله قال ومن بلغت به الجهاله ومن بلغت به الجهاله والضلاله الى هذا الحد والغايه فقد سقط الكلام معه والاولى به ان يساس بما يساس به القرمطي وأسفستائي ونحوه ممن يكابر في اليقينيات ويقرمط في السمعيات فما هو الا الوحي او حد مرهف تزيل ذباه اخذي كل ما الي فهذا دواء الداء من كل عاقل عالم في بعض النسخ وهذا دواء الداء من كل جاهل فما هو الا الوحي او حد مرهف حد السيف يعني اما وحي تتبع واما السيف يزيل ذباه يعني حد السيف اخدعي كل ما اليه دعان ارقان خفيان في موضع الحجامه هكذا ويقال بهذا الملحد هكذا بهذا لهذا ما تقول في الغاليه الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بمشهد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كفروهم ام لا كفروه أهم من الثنتين والسبعين فرقة أم لا وما تقول في مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنهم وأجمعت الصحابة على تكفينهم بالإجماع أهم من الثنتين والسبعين فرقة أم لا وكذلك بن حنيفة وبن عبيد القداح ملوك مصر والمغرب فإن دخلوا في الثنتين والسبعين فرقة بطل تأسيسك وانهدم عصلك الفاسد لانه كذلك دخل عباد القبور وان لم يدخلوا كما هو الصحيح بطل ادخالكم امثالهم من عباد القبور في مسمى الامه في هذا الحديث وثبت ان من الفرقه من يخرج عن المله ويرتد بما خالف فيه من نحلتين قال رحمه الله فاصلا وقال المعترض وقال ايضا في الفرقان بعد كلام له بعد كلام له سبقا المتيميه فرقان فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفرهم فإذا كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا ولا عاصيا ولو عبد غير الله ليس كل من أخطأ ها اجتهد فأداه اجتهاد إلى أن يعبد غير الله تعالى فقد أخطأ بل عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وفي كتاب الله في دعاء الرسول والمؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الصحيح إن الله تعالى قال قد فعلتم والجواب أن يقال هذه بعينها أوردها داود هذه الطامة أكبر من أختها أكبر من أخته يعني اجتهد عباد القبور مجتهدون حينئذ لا يؤثمون لا لا يؤثمون إذا كان قد بذل ما في وسعه فأما جورا وإلا حينئذ يكون معذورا فإنها تقتضي أن عباد القبور والأوثان الذين كفرهم شيخنا رحمه الله مسلمون مؤمنون مغفور لهم خطأهم ونسيانهم هذا معتقد المعترق ولذلك ساق كلام أبي العباس محتجا به على ضلالتهم وهذا في الحقيقة تزليل منه على أن كل من كفر عباد القبور والصالحين بعبادتهم غير الله وإشراكهم في خالص حقه فقد كفر مسلما على خطأ وعبادتهم مغفور لهم والمكفرون بمثل هذه الاشياء كافه اهل العلم من اهل الاسلام بل وجميع الرسل يكفرون بهذا جميع الرسل يكفرون بهذا وقد حكى الاجماع غير واحد على كفر هذا الصنف قال شيخ الاسلام ابو العباس رحمه الله فيما نقله عنه اكابر اصحابه واعيان اهل مذهبه من جعل بينه وبين الله وصايطا يدعوهم ويسالهم ويتوكل عليهم كفر اجماعا كفر اجماعا قال الشارحهم لانه فعل عابد الاصنام لانه فعل عابد اصنام قائلين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل فمتى ما وجد هذا المعنى فثم الحكم وهو الكفر وذكره ابن حجر الشافعي في الاعلام بقواطع الاسلام راضيا به مقررا لهم وابواب الردة يستفتح الفقهاء بذكر الشرك في الربوبيه والالهيه اذا عرفت هذا عرفت ان هذا المعترض خرج عن اجماع المسلمين بحكمه باسلام هؤلاء المشركين هذا صريح خرج عن اجماع المسلمين بحكمه باسلام هؤلاء المشركين اوكي فيقال ائمه الدعوه لا يكفرون عباد الاصنام كيف يقال هذا كذب صريح واضح بين اذا حدثهم قال ارجع الى مصباح الظلام هذا مصباح الظلام هذا هو مصباح الظلام قال ان هذا المعترض خرج عن اجماع المسلمين بحكمه باسلام هؤلاء المشركين لو كان ائمه الدعوه يحكمون باسلام عباد القبور ويعذرون بالجهل كانوا مخالفين الاجماع بهذا النص لكانوا مخالفين للاجماع وانه خاضع اهل الاسلام كافه بل لازمه انه خطأ من كفره من سائر رسل الله الكرام والنزاع بيننا وبين هذا وامثاله انما هو في عباده الاولياء والصالحين الذين عدلوا بربهم وسووا به غيره في خالص حقه وشبهوا عباده به يعني مخنقين في استحقاق الالهيه والعباده وكل هذه العبارات التي يحتج بها من كلام اهل العلم خارجه عن محل النزاع اجنبيه عنه وهذا الشيخ الذي يشير اليه هذا بالرد قد شرح كتابه بزعمه يعني شيخ محمد رحمه الله واثنى عليه ومدحه ليروج بذلك باطله او يروج بذلك باطله ويتمكن من الاقامه بين اظهر المسلمين فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب فصلا قال المعترض وقال شمس الدين ابن قيم رحمه الله لما اتى على مساله التكفير اعلم ان الكفر والايمان متقابلان هذا في الصلاه وحكم تاركها نص معروف اعلم ان الكفر والايمان متقابلان اذا زال احدهما خلفه الاخر ولذلك قلنا فيما سبق الاسلام ينافي الشرك والشرك ينافي الاسلام لا يرتميان لا يرتم نقيضان لا يجتمعان وابن القيم هنا يقول الكفر والايمان متقابلان ما معنى هذا التقابل انهما نقضا ولذلك اذا زان احدهما خالفه الاخر قال ولما كان الايمان اصلا له شعب متعدده وكل شعبة فيه تسمى امالا والصلاه والزكاه والصيام والحج والاعمال الباطنه كالحياء والتوكل والخشيه من الله تعالى والانابه حتى تنتهي هذه الشعب الى اماطه الاذى عن الطريق وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوانه كالشهادتين هذا ضده نقله وهو ضد له لأن المرادة الزوال لفظا أو معنا أو معنا صحيح بزوانه منها ما يزول الإيمان بزوانه كالشهادتين لم يأتي بشهادتين لفظا هذا واضح أتى بها لكنه زالها معنا داخل أو لا داخل فزال الإيمان ومنها ما لا يزول بزوانه إلى أن قال وكذلك الكفر ذو اصلين وشعب كما ان الايمان اصله الشهادتان اصله اصله الشهادتان ولا اصل الشهادتان لما ياتي اصل الشهادتين وهذا خطا اصله الشهادتان وكما ان اصل الكفر الجحود لهما فكما ان شعب الايمان ايمان فشعب الكفر كفر الى ان قال وها هنا اصل اخر وهو انه لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر ان يسمى كافرا لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر ان يسمى كافرا وان كان ما قام به كفرا وان كان ما قام به كفر يعني به ماذا الذنوب والمعاصي وهو اراد ان يدخل الشركيات بمعنىه عبد غير الله تعالى وحينئذ لا يلزم من ذلك ان يسمى ان يسمى كافرا مشريكا الى ان قال فمن صدر منه خاصله من خصال الكفر ورد ان يدخل ما يتعلق بافعال عباد القبور فلا يستحق اسم كافر على الاطلاق فلا يسمى كافرا هذا الذي اراد ان يستدل به باطل لان معه اصل الايمان فهما الشهادتان ولو لفظا ونقضا معنا هذا عند عثمان الى ان قال وها هنا اصل اخر وها هنا اصل اخر وهو ان الكفره نوعان كفر عمل وكفر الجحود وعناد فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله تعالى جحوداً وعناداً منه فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجهه وهذا لا, لا يقول به عباد القبور بل آمنوا وقالوا أشهد أن محمد رسول الله وقرأوا القرآن وقبلوا ما فيه عن ذي ادعوا أنهم لم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان يعني أصل الإيمان والسجود للصنم هذا مثال لما يتعلق بالشركيات حينيذ مثل الزبح لغير الله تعالى والاستغاثة بغير الله كأنه مثل بهذا الأمثلة ولذلك قال فالسجود للصنم يضاد الإيمان وهذا ضدهم واما الحكم بغير ما انزل الله وترك الصلاه فهو من الكفر العملي قطعا فالحاكم بغير ما انزل الله كافر فالحاكم بغير ما انزل الله كافر و تارك الصلاه كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كفر عمل لا كفر اعتقاد وعناد كفر العمل قد يكون اكبر قد يكون اكبر لذلك ابن القيم يكفر تارك الصلاه فيجعله كفرا اكبر وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لم يامن جاره بوقعه فهو كافر من جهه العمل بعد المعاصي وان انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد وكذا قول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدكم فارا يضرب بعضكم رقاب بعض فقد نص رحمه الله هذا قول عثمان ان الكفره لا يكون الا جحودا او عناد هذا حاصل لنوع ها حاصل الكفر في نوع واحد فهذا الذي يخرج عن المله فمتى يكون هذا في الامه متى يكون لا وجود له الذي ياتي وينتسب لهذه الامه ويقول لا اله الا الله ويصلي ويصوم ويذكي ويحج وياتي القران حينئذ اين يكون هذا وهو الجحود والعناد هذا لا وجود له فمتى يكون هذا في الامه وما سوى ذلك له الأمر بالمعرف فمتى يكون هذا في الأمة متى هذا الاستفام للإستبعات استبعد أن يقع شيء من ذلك في من ينتسب لا إلى الإسلام لا وجود له ثم إذا انتفى ذلك ما سوى ذلك له الأمر بالمعرف الباب الواسع والنهي عن المنكة من غير تكفير وقتال كما يفعل هذا الرجل بالأمة والجواب ان يقال هذا المعترض له حظ وافر من تحريف النصوص والكذب فيها وكلام شمس الدين رحمه الله في هذه المساله معروف مشهور جار على مذهب السلف واهل العلم في التكفير بكثير من الاقوال والافعال الباطنه والظاهره راجع الى الاصل المعتمد عند ابن القيم رحمه الله تعالى يعني من اجل ان تفهم هذا الكلام على وجهه ولا ينازع يعني ابن ابن القيم ولا ينازع في تكفير من عبد غير الله واشرك بربه لان الزعف لانه اجماع وحكى شيخ الاجماع على ذلك ان كيف ينازع ابن ابن القيم وكلامه في هذه العباره التي نقلها عثمان صريح في ذلك وقد ساقها مستدلا بها على كفر تارك الصلاه والمعترض حرف العباره واسقط منها ما هو حجه عليه وما لا يستقيم الكلام بدونه فاسقط من اول العباره قوله ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا عظيمًا ومنه ما يلحق أو يلحق شعبة الشهادة ويكون إليها أقرب فأسقط هذا لأنه صريح في التكفير بدعاء غير الله والشرك به والنص على السجود هذا واضح بين وأنما قال بهذا الأصل ليكون كفرا ويلحق به وهذا عين كلام الشيخ رحمه الله تعالى شيخ محمد بل شيخنا رحمه الله لم يكفر الا بترك العمل بشهاده الا اله الا الله واتخاذ الالهه والانداد مع الله وقد نص في هذه العباره المنقوله ان هذه الشعب منها ما يزول الايمان بزواله كشهادتين وهذه هي مساله النزاع هذه هي مساله النزاع فان من شهد لله بالوحدانيه ولم يلتزم ذلك ولم ينقض لمقتضاه لا يكون مؤمنا لو اتى باللفظ ولم يحقق المعنى لا يكون مؤمنا وكذلك شهاده ان محمد الرسول الله لا بد فيها من التزام ما جاء به من الايمان بالله وتوحيده والا فلا تنفعه هذه الشهاده ولا يسمى شاهدا لا تنفعه ولا يسمى شاهدا لا بد من العمل بما بما قال وأن لا يأتي بناقض من من نواقضها لكن قوله هنا بل شيخنا رحمه لم يكفر إلا بترك العمل مش هادث أن لا إله إلا هذا فيه إجمال تأتي إلى نظر في كلام الشيخ محمد رحمه وتعالى فيما سواه قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فأكذبهم في زعمهم لأنهم لم يعملوا بمقتضاء الشهادة بل خالفوها بالعمل والاعتقاد فلو تفطن فيما نقله هذا المعترض لعرف أنه عليه لا له وأن شيخنا أسعد بكلام أهل العلم والإيمان ممن أجاز الدعاء الأموات والغائبين والارتجاء إليه من دون الله رب العالم وكذلك قوله الكفر ذو أصل وشعب فهذا حق لذلك وشيخنا لم يكفر إلا بأصل الكفر لا بشعبه مع أن هذا الكلام مرض بالشعب هنا ما يتعلق بالمعاصر مع أن هذا الكلام من المعترض نفاق المغالطة وإلا فقد صرح في مواضع مما مر بأن أهل هذا الشرك هم خير أمة أخرية للناس إذا ما وقعوا فيه ذنب ما وقعوا فيه بالذنب وهنا أراد أن يقول ماذا وقعوا في ذنب لكن لا يستلزم التكفير تناقض قال قال مما مر بان اهل ش... بان اهل هذا الشرك هم خير امه اخرجت للناس وهم اهل المساجد والمنار وهم الذين امرنا ان نسال الله الهدايه الى صراطهم فكيف يرجع هنا الى عباره لابن القيم فيها التفصيل بين اصول الكفر واسائل شعبه وهل هذا الا محض التناقض والتدافع لا شك وقد اسقط من كلام شمس الدين قوله رحمه الله تعالى وكذلك من شعب الايمان الفعليه ما يوجب زوالها هذه الشعبه زوال الايمان اذا زالت هذه الشعبه الفعليه زال الايمان وكذلك شعب الكفر القوليه والفعليه فكما يكفر بالاتيان بكلمه الكفر اختيارا وهي شعبه من شعب الكفر اختيارا اراد بي الاحتراز عن عن المكره نعم عن المكره ليس المراد قاصد الكفر انما المراد به ما يتعلق ب الاحتراز عن المكره وهي شعبه من شعب الكفر كذلك يكفر بفعل شعبه من شعبه كالسجود للصنم والستهانه به بالمصحف هذا كفر فعلي عملي لا يرتقى لاعتقاد وهذا صريح في مساله النزاع لكن حذفه المعترض المحرف لبسا للحق بالباطل وترويجا لباطله وليا بلسانه وقال رحمه الله في هذا الاصل القيم فالكفر كفران والظلم ظلما والفسق فسقان والجهل جهلان والشرك شركان شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر والشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغار شرك الرياء شرك العمل كالرياء قال الله تعالى في الشرك الأكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فيتخطفه طير او تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد وقال في شرك النيافه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا ومن هذا الشرك الاصغر قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك رواه ابو داود وغيره ومعلوم ان حلفه بغير الله لا يخرجه عن المله ولا يوجب له حكم الكفار ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل ثم قال رحمه الله تعالى ثم انظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل الى ما هو كفر ينقل عن المله والى ما لا ينقل عنها وكذلك النفاق نفاقان نفاق اعتقاد ونفاق عمل نفاق اعتقاد ينقل عن المله ونفاق عمل لا ينقل لكنه وسيله طريق وكل هذا اسقطه المعترض لانه يدفع في صدره ويرد باطنه وترويجه ويقال ايضا ما نقلته عن شمس الدين ابن القيم حده لنا عليك مع ما فيه من التحريف والحذف واللبس لو ابقيناه على ما هو عليه لكان ردا عليه من ذلك قوله ولما كان الايمان اصلا له شعب فهذه لنا لان النزاع في اصل الايمان الذي هو شهاده ان لا اله الا الله والكلام في التزامها والعمل بمقتضاها وامما بقيه الشعب فليس من مساله النزاع ولا يكفر بترك بعض الشعب التي هي دون الاصل واركانه الا من يكفر بالذنوب كالخوارج الا من يكفر بالذنوب كالخ يعني الواجبات والمنهيات التي لا علاقه لها باصل ايماني فهؤلاء يحسن الرد عليهم بمثل هذا النقل وأما من لم يكفر إلا بترك أصل الإيمان الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله فالرد عليهم بكلام ابن القيب مجرد هوس وخيلا خرجت بصاحبها عن موضوع الكلام وقد تقدم أنه قال وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كالشهادتين وقد نقله هذا المعترض ومن المعلوم أن المقصود زوال حقيقة الشهادتين ليس اللذف فقط علما وعملا كالشهادتين او قولا لا زوال مجرد القول واللذ كما فهمه هذا الغبي وكذلك قوله وها هنا اصل اخر وهو انه لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر ان يسمى كافرا وان كان ما قام به كفر لان معه اصل الايمان وهما الشهادتان وهذه العباره لنا لان لا نكفر الا بترك ما دلت عليه الشهادتان مطابقه او تضمنا ومعد ذلك فلم نكفر بهم وجميع النواقض ترد الى الشهاده لان جميع النواقض عند الاعتبار والنظر في معانيها اما ترجع الى الشهاده الاولى لا اله الا الله اما الى الثانيه فظهر ان شمس الدين ابن القيم رحمه الله قد قرر في نقل المعترض وكرر التكفيره وزوال الايمان بترك الشهادتين ولكن هذا الجاهل المعترض يظن ان المقصود ترك اللفظ فقط وهذا من كثافة جهله وعدم علمه وقلة ممارسته وبعده عن صناعة العلم فالحمد لله الذي أخزاه وكبته في مماته ومحياه وكذلك في نقله أن الكفر نوعان كفر عمل وكفر جحود وعناد وكفر الجحود أن يكفر بما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا منه فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه هذا نقله هذا نقله ومن عرف ما جاء به الشيخ محمد الرحم الله تعالى ودعا اليه من توحيد الله تعالى وافراده بالعباده والبراءه من كل معبود سواه وعرف ان هذا اصل الاصول واكبر القواعد واظهر الشعائر وان القران من اوله الى اخره دال عليه عامر به مقرر له محتج عليه مبين له وان الايات والبراهين على صحته وظهوره اظهر من الشمس بالظهيره عرف حينئذ ان من رده واباه واستمر على اتخاذ الوسطاء والشفاعاء والانداد يدعوهم ما يسالهم ويتوكل عليهم من غير التفات الى حجج الله وبيناته من اعظم الناس جحودا وعنادا واغلظهم من اعظم الناس جحودا وعنادا واغلظهم كفرا وفسادا وان كفر هذا الصنف ملحق بكفر اهل الجحود والعناد واذا بلغت الرساله بلغته الرساله ولذلك من يعيش في بلاد المسلمين لا يقال فيه ماذا انه جاهل لا يقال فيه جاهل انما يقال معرض كما قال هنا يلحق بي بكفر اهل الجحود والعناد فهل يعذرون المشركين بالاعراض لا بالجهله قال وان كفر هذا الصنف ملحق بكفر اهل الجحود والعناد ولكن غلبه الجهل وكثافه الفهم وغلظه الطبع واعتياد الشرك وظلمه الكفر حجب كذيفه حاله بين هؤلاء القوم وبين معرفه الكفر والايمان والتوحيد والاشراك فالتبس الامر عليهم وصاروا يحتجون على اهل الاسلام بما هو عليهم لا لهم وفي المثل اريها السها وتريني القمر ولما نزل قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون قال ابن الزبعره اليوم اخصم محمدا يعني وحاجج ظن منه ان قياس الاولى يجري هنا لم يعرف ما بين الاصل والفرع من الفرق في عله الحكم ومناطه بل ظن بجهله ان الاشتراك في العباده هو العله ولذلك قاس قياس الاولى والامر ليس كذلك انكم ما تعبدون من دون الله حصب جان اذا عيسى يكون ماذا حصب جان وكذلك الملائكه فانزل الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون وروى بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اجهلك بلغه قومك ما لما لا يعقل هكذا قيل انكم وما تعبدون وما تعبدون اذا لم يدخل عيسى عليه السلام ولم يدخل الملائكه ما لما لا يعقل لكن يشكل على هذا يعني ما رواه بعضهم ما قرره العلامة بن القيم رحمه الله من أن ابن الزبعر إنما أراد إلحاق الحكم بالنظير وإجراء العلة مجراها لا أنه خفي عليه موضوع ما وعربي قح يفهم أن ما لغير العاقل عليذ أرادت تعديا من, من جهة العلة ولذلك قلت لك كل ما جاء لفظ ما فألحق به العاقل بالمعنى وكلما جاء لفظ من فالحق به غير العاقل من جهه المعنى هكذا بيكون فيه ما اراده هذا المعنى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لانه لا خفي عليه موضوع ما وان صح الحديث فهو صريح في رد ما قاله على كلا التقديرين وتقرير شمس الدين ابن القيم رحمه الله يشير الى ان اصل الحديث ثابت عنده وهو كذلك كما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وشمس الدين حده في النقل يعني عن شيخي رحمه الله تعالى والمقصود بهذا تحقيق المشابهه بين المعترض واسلافه ممن يعترض على كتاب الله ورسله واوليائه وحجتهم بحمد الله داحضه لكن ربما جرى شان شؤونا اذا عرفت هذا فقول المعترض في اخر نقله فمتى يكون هذا في الامه مت سبعات متى يكون هذا في الامه يشير الى كفر الجحود والعناد وهذه القوله صريحه في استبعاد وقوع هذا وحصوله في الامه سبعان كما دل عليه حديث ثوبان وغيره وواضح هذا ان ما حدث في بني حنيفه والاسود العنس والمختار ابن ابي عبيد وسائر اهل الردة والقرامطه العبيديين ملوك مصر والتتر الذين يتلفظون بالشهادتين ومنهم من يصلي وغلاة القدريه والجهميه والرافضه والجبريه وامثاله ونظر اهم اشباههم ممن يتكلم بشهادتين وينتسب الى الاسلام لا يقع منهم كفر الجحود والعناد ابدا وانما هو كفر عمل لا يخرج عن المله هانيا لهم له الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تكفير وقتال على زعم هذا المفترى وهذه الفضيحه والخزيه القبيحه الداله على محله من العقل والدين كافية في رد أباطيله ودحض أساجيله فليهن من ذكر من أعداء الرسل هذا الحكم القاصط الجائر المخالف لجميع كتب الله المناقض لسائل رسله ومن العجب خفاء هذا الجهل على كثير من من ينتسب إلى الإسلام بمن يخالط هذا أمثاله ويسمع لهم ومن أعرض عن كتاب الله ولم يكن له حظ من نور الوحي وضياء رسالة فهو مستعد للحي لقبول ما أوحته الشياطين إلى أوليائها من الجهل والعمى والضلال عن سبيل الرشاد والهدى قال رحمه الله تعالى فصله قال المعترض وقال زين الدين ابن رجب انتهى من القيم وابن تيمية جاء إله إلى ابن رجب رحمه الله تعالى ومن المعلوم بالضرورة وصاحبه كذلك هناك في مناج التأسيس لما رد عليه أتى بماذا صلحة لإخوان بكلام من تيمية ثم كلام من القيم ثم كلام ابن رجب لأن كلام رجب قريب جدا من كلام من تيميه بن قيم ومن المعلوم قال ابو رجل رحمه الله تعالى ومن المعلوم بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الاسلام الشهادتين فقط الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويعصم دمه بذلك وهذا فهم منه ماذا ان مجرد الشهادتين كافيه ولو رد الصلاه والزكاه وما دام انه اتى بالشهادتين لفظا كفى اكره الدم ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما وقد انكر على اسامه قاتله لمن شهد ان لا اله الا الله لما رفع عليه السيف واشتد نقيره اشتد نقير النبي صلى الله عليه وسلم ومراد رجب واضح وهو اثبات الاسلام الحكم ثم بعد ذلك يطالب بمدله على الكلمه بما دل عليه ثم بين رحمه الله انه اذا كان مسلما بالشهادتين ألزم حقوق الإسلام وهذا عليه هذا رد عليه لكن هو لا يفهم هو ينقل فقط ناقل حاطب لي إلا أن قال وبهذا الذي قررنا يظهر الجمع بين ألفاظ الأحاديث في هذا الباب ويتبين أن كلها حق فإن كلمتي الإخلاص بمجردها تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما هذا عين كلام صار مسلما ثم بعد ذلك يطالب فإن أبى حينئذ رجعنا إلى إسلامه فابطلنا مرتد إذ لولا أنه يكون مسلما بهما لم يلزم شرائع الإسلام ويجبر عليها فإن الكافر لا يجبر على شرائع الإسلام هو صرح بأنه مسلم ثم بعد ذلك يجبر على ماذا على شرائع الإسلام فإن أبى ابتد قال وإن كان على قولنا مخاطبا بهن الا انها لا تصح منه لعدم شرطه يعني الكافر مخاطب بفروعي ها شريعه لان من شرط صحه شرائع الاسلام تقدم شهادتين ومن جعل شرائع الاسلام مع الشهادتين شرطا لدخول الاسلام وصحته وانه لا يكون مسلما الا بذلك كهذا الرجل اسم محمد رحمه الله تعالى هذا كذب علي فقد ابعد النجعه وخالف ما عليه سيد البشر صلى الله عليه وسلم اصحابه وسلفه الصالح وسلك طريقا ابتداعي بتكفير الامه على اصل هذا المذهب الخبيث يعني فسر كلام الرب جل رحمه تعالى ثم المزم به ماذا ما يخالفه المزم به شيخ محمد رحمه تعالى انه لا يقبل الدخول في الاسلام الا بالشهادتين ومعه شيء اخر هذه الزياده لم تثبت لم لم تثبت وانما النظر فيما ذو في الشهادتين فيحكم باسلامه ثم بعد ذلك يطالب بالشرايع اذا طُلب بالصلاة وهو مسلم او كافر هو المحل هل طُلب بالصلاة وهو مسلم قل نعم هو مسلم طالبناه بالصلاة لانه مسلم وان كان الكافر كذلك يطالبوا به بالصلاة وسياتي من شبه هذا الرجل من كلامه انه عين كلامي كما ستراه عنه بعيني وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما رضي الله عنهما في قتال مانع الزكاه أنه ليس على كفره بالمنعه هذه فريام بل هل يباح دمه بمنعه أم لا يعني اتفق أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على أن مانع الزكاء مسلم وإنما اختلفا في ماذا هل يقتل وهو مسلم أو لا في القاتل فقط ليس في كونه كافر مرتدًا عن الإسلام قال هل يباح دمه بمنعه ام لا فسلم بعد ذلك الفاروق للصديق ولهذا اتفق اهل المذاهب الاربعه في كتبهم انه لا يجوز قتال مانع الزكاه الا لمن يفعل باخراجها كفعل الصديقي والخلفاء الراشدين بان يخرجها في اصنافها الثمانيه او ما وجد منها يعني اصناف ومن لم يفعل ذلك فنصوا على تحريم قبضه لها فضلا عن ان يقاتل عليها مع ان قبضه لها بهذه الحاله مبرئ لدافعها بطالبه توفيرا للسمع والطاعه والالتماع الكلمه ووزرها على قابضها وبهذا يتبين قول اهل السنه والجماعه وان اعمال الجوارح يزيد بها الايمان وينقص حتى لا يبقى في قلب الانسان الا ادنى ادنى عدل ام يثقال حبه خردل من ايمانه كما في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه بتشفاع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج جن وعلى ما قال لا اله الا الله كما مر ذكره ذكرناه في كتاب نغاص الدران يعني اناط الحكم بمجرد الكلمه متى ما قال لا اله الا الله او مسلم ولو فعل ما, ما فعل حتى يجحد ويعاند والجواب ان يقال ان الله تعالى وتقدس وعد رسله والذين امنوا ان ينصرهم في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرهم لهم اللعنه لهم سوء الدار ومن نصر الله تعالى لاوليائه وعباده المؤمنين لشيخنا رحمه الله تعالى خذلان اعدائه وعدم تسديدهم وتهافت اقوالهم وما كساها من الظلمه والتناقض والتدافع والوحشة التي يعرفها من سلمت فطرته وصح إسلامه فضلا عن أهل العلم بشرعه ودينه فلربنا الحمد لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه ويقال لهذا قد حرفت عبارة زين الدين بن رجب رحمه الله وتصرفت فيها وأخرجتها عن موضوعها وأزلت بهجتها من ذلك قولك عنه إنه يقول لك ومن المعلوم بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الاسلام الشهادتين فقط وقد نزه الله العلامه ابن رجب وامثاله عن ان يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقبل مجرد القول من غير التزام لحقيقته ولا عمل بمدلوله وعباره ابن رجب تدل على انه يبدا بالتوحيد في الدعوه وطلب ولا يقبل قبله عمل من الاعمال والمقصود من الشهادتين ما دلت عليه من البراءه من كل معبود سوى الله وانه هو المعبود وحده لا شريك له والايمان بالرسل والتزام متابعه هذا هو مدلول الشهادتين هذا واضح وهو الذي دلت عليه عباره نورجب وشيخنا رحمه الله اصل دعوته وجهاده على هذا وعلى ترك عباده الصالحين من الاموات والغائبين ودعائهم مع الله رغبا ورهبا والتوجه اليه والاستغاثه بهم في الشدائد والملمات كما كانت تفعله الجاهليه فهذا الذي جاهد شيخنا عليهم ودع الناس الى تركه واخبرهم ان الايمان بالله يناقض هذا ويبطله فعباره ابن رجب تشهد لهذا الشيخ بالعلم والمتابعه خلافا لما توهمه بعض الجهال والضلال من ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل مجرد القول واللفظ دون معنى ودون ما يتعلق به بالمقتضى هذا باطل مع ارتكابي ما ينافيه وينقضه انتبه هذه مهمه مع ارتكابي ما ينافيه وينقضه لان لا نعلم انه اتى بالمعنى او لا الا بذلك لان هذا في النفس باطل كيف تعرف انه اتى بالمعنى او لا بما اظهر ما يناقضها ولذلك قال مع ارتكاب ما ينفيه ويناقضه إذن ما ذكره هنا علي بن رجب رحمه وتعالى واضح بي أنه أراد به ما يتعلق بالشهادتين مع الاتيان بالمعنى والاتيان به بالمعنى والمراد بقوله فقط على ظاهرها أنه أراد ماذا أنه يقبل في الحكم عليه بالإسلام أن يأتي بالشهادتين ثم بعد ذلك طالبه بالشرعين وهذا واضح بي ولذلك قال ومراد بن رجب ومراد ابن رجب رحمه الله تعالى كغيني وهذا الذي ذكره عن ابن رجب مجمع عليه لا خلاف بين اهل العلم في تقريره واقراره ومراد ابن رجب رحمه الله ان من اظهر الاسلام اظهر الاسلام لان الاسلام قد يكون ماذا ظاهرا وقد يكون باطنا قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا قد يكون مسلما ظاهرا وباطنا وقد يكون مسلما ظاهرا لا باطنا كالمنافق عن إذن العبرة بماذا بما أظهر ولسنا نحن البشر لسنا مكلفين إلا بما أظهر من إسلام أو كفر وأما البحث في بواطن الناس فهذا ليس إلينا أن من أظهر الإسلام وتكلم بشهادتين هذا التفسير كيف أظهر الإسلام تكلم بشهادتين يعني نطق بشهادتين ولم يأتي منه ما ينافيهما يحكم بإسلامه يعني مصحح له الشهادتين يأتي بالشهادتين ولم يأتي بمنافر عدم العلم بالمنافر دل على أن الأصل في اعتبار الإسلام صحيح أم لا صحيح أو ثابت على, على أصله وتكلم بالشهادتين ولم يأتي منه ما ينافهما يحكم بإسلامه ابتداء ويؤمر ببقية الشرائع وقد ذكر ابن رجب بعد عبارته أن من شرائع الإسلام ما يقاتل عليه منه ويكثر تاركهم كالصلاه مثلا وتم خلاف فيما يتعلق بالزكاه والصوم والحج فدل كلامهم على ان التزام اركان الاسلام باعتقاد وجوبها لابد ان يعتقد شرط لصحه الاسلام وقبوله اين في الدار الاخر يعني عند الله تعالى واما انت فلا تدري هل اعتقد الوجوب او لا ليس كل من رايته يصلي حين يدني يكون ماذا يكون معتقدا دل كلامه على ان التزام اركان الاسلام باعتقاد وجوبها شرط لصحه الاسلام وقبوله في الدار الاخره وام الاحكام الدنيويه فصل بين الحكمين فصل بين حكمين باعتبار قبول الاسلام والحكم على الناس بماذا بكونهم مسلمين او لا عندنا حكم اخروي وعندنا حكم دنيوي الحكم الاخره يتعلق بالباطن وليس الينا والحكم الدنيوي يتعلق بالظاهر وهو من مرجع الله عز وجل للبشر وام الاحكام الدنيويه فتجري على من اظهر الاسلام ظاهرا فان ظهر منهم ظهر منهم تبي ظهر منهم يعني ليس ما يكون بالذهن من احتمالات وحذا فان ظهر منهم ما ينافي هذا حكم عليه بما يقتضيه هذا المنافي من تكفير او قتال وهذا هو الذي دل عليه حديث أسامة وغيره من الحديث الدالة على الكف عن من أتى بشهادتين وهذا أمر مجمع من المعلوم من الدين بالضرورة ما ذكره عن ابن رجب معلوم من الدين بالضرورة ودعوى كأن ابن رجب رحمه الله قال يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط دعوة كاذبة وأحد العقلاء يتنزه عن هذه العبارة لأن معنى فقط لغيره لان معنى فقط لا غير يعني يقبل منه او يحكم عليه بالاسلام مطلقا ظاهرا وباطنا بالشهادتين فقط عن لا غير وحينئذ فمدلولها انه لا يقبل بقيه الشرائع من اركان الاسلاميه والشعب الايمانيه ولا يظن هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم من له عقل يميز به ولو كافرا فضلا عن اهل العلم والايمان واما قولك ومن جعل شرائع الاسلام مع الشهادتين شرطا لدخول الاسلام وصحته وانه لا يكون مسلما الا بذلك هذا الرجل فقد ابعد النجعه وخالف ما عليه سيد البشر صلى الله عليه وسلم اصحابه وسلفه الصالح الى اخر ما قلت فهذا القول منك صريح في مخالفه عباره ابن رجب التي هي مرتبطه بما نقلته وشرط التزام الشرائع والمباني الاسلاميه مجمع على اعتباره في الاسلام المنجي في الدار الاخره اسلام الباطن القبول المتعلق بالباطن هذا انما يكون فائدته في الاخره لا في الدنيا وانما الدنيا باعتبار ما اظهر فمن اظهر الاسلام حكم نبي بما اسلامه وان كان في باطنه قدا يكون كذلك قد يكون مكذبا بالاركان الاربعه قد يكون الى اخره فالامور محتمله فإنه انقرر ما يقاتل عليه من الشرائع وما يقتل به الفرض المعين وذكر شيئا مما يكفر به وذكر الخلافة في تكفير من ترك أحد المباني وأما من ترك التوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله فقد اتفق العلم على كفره ووجوب قتله إن أصر وعاند وقال الشيخ الإسلام تقي الدين لما سئل عن قتال التتر مع تمسكهم بالشهادتين ولما قلت زعموا من اتباع أصل الإسلام ولما زعموا لم ولما أحسن من التخفيف ولما تعليم زعموا من اتباع أصل الإسلام قال ابن تيمية كل طائفة ممتنعة عن الاتزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم يعني من التتار أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يرتزم شرائعهم وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين إذن النطق بالشهادتين لا يمنع التكفير صحيح هل كل من نطق بالشهادتين حينئذ لا لا يكفر جواب لا وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه يعني ينطق بالشهادتين ويصلي ومع ذلك يجب ماذا يجب مقاتلته لأن قد يمتنع عن الزكاة مع كونه يصلي فأتى بالشهادتين والصلاة وامتنع عن الزكاة يقاتل أو لا يقاتل اذا ليست هذه الكلمه مانعه مطلقا بل لابد من النظر في متعلقاتها قال ملتزمين بعض شرائعه كما قاتل ابو بكر والصحابه رضي الله عنهم مانعي الزكاه وعلى ذلك اتفق الفقهاء او بعدهم بعد سابقه مناظره عمر لابن بكر رضي الله عنهم فاتفق الصحابه على القتال على حقوق الاسلام عملا بالكتاب والسنه وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارض والأمر بقتالهم وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله تحقيرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم إذن صلوا أو لا صلوا وصاموا وقرأوا القرآن ومع ذلك أمر به بقتالهم فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنه فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب فايما طائفه امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات او الصيام او الحج او عن التزام تحريم الدماء او الاموال او الخمر او الزنا او الميسر او نكاح ذوات المحارم او عن التزام جهاد الكفار او ضرب الجزيه على اهل الكتاب او غير ذلك من التزام واجبات الدين او محرماته التي لا عذر لاحد في جحودها او تركها التي يكثر الواحد بجحودها فان الطائفه الممتنعه تقاتل عليها هذا محل وفاق وان كانت مقره بها الاقرار شيء والامتناع شيء اخر والقتل والقتال هنا باعتبار الامتناع يعني يعتقد انها واجبه لكن يقول لا افعلها يعني إذن يقاتل أو لا يقاتل يقاتل قال رحمه الله تعالى وإن كانت يعني هذه الطائفة مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنة يعني كأن الطائفة الممتنعة على نوعين طائفة ممتنعة عن السنة أو بعض السنة مع الأداء للواجبات وامتثال المنهيات هذه محل خلاف وام الطائفه الاخرى التي ذكرها ابتداءا وهي ما امتنعت عن فعل واجب او التزام منهي عنه حينئذ نتفق على على قتالها قال رحمه الله وانما اختلف الفقهاء في الطائفه الممتنعه اذا اصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر او الاذان او الاقامه عند من يقول بوجوبها اما من قال بوجوبها فدخلت في النوع الاول الطائفه الاولى وقال بان الاذان ليس واجبا عند من دخل بالثانيه عندما من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر فهل تقاتل الطائفه الممتنعه على تركها ام لا فاما الواجبات او المحرمات المذكوره ونحوها فلا خلاف في القتال عليها وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليس بمنزله البغاه الخارجين على الامام او الخارجين عن طاعته كاهل الشام مع امين المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه فانه اولئك خارجون عن طاعه امام معين او خارجون عليه لازاله ولايته واما المذكورون فهم خارجون عن الاسلام بمنزله مانعي الزكاه بمنزله مانعي الزكاه اذا مانع الزكاه كفر او عندهم تميه كفار وبمنزله الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه هذا فيه اشار الى ان الخوارج كذلك عنده انهم كفار لانه سواهم بمنع الزكاه ولهذا افترق سيرته رضي الله عنه في قتاله لاهل البصره واهل الشام وفي قتاله لاهل النهروان فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيره الاخ مع اخيه لانهم لم يكفروا بذلك ارادوا ازاله ولايته فقط ومع الخوارج بخلاف ذلك وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه اجماع الصحابه من قتال الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاه وقتال علي للخوارج انتهى كلامه رحمه الله وقال ايضا في الرساله الثانيه فاذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه من مرق عن الاسلام يعني ارتد عن الاسلام وهذا كان في خير القرون كفروا ارتد عن الاسلام فكيف بالقرون المتاخره باب الاولى فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه من مرق عن الاسلام مع انتسابه الى الاسلام والسنه ففي هذه الازمان المتاخر يعني قد يبرق ايضا من الاسلام وذلك باسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه حرق الغاليه من الرافضه الذين غلوا فيه وجعلوه إلها وأمر بأخاديدة خدت يعني حفر لهم عند باب كند وقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس قتلهم قتل ردة ليسوا مسلمين لكن ابن عباس رضي الله عنه مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريم إذا العلي حرقه بالنار وابن عباس يرى ماذا أنهم يقتلون لأن التحريق لوع من القتل ولكنه خالف في ماذا ان التعذيب بالنار لا يكون الا لله تعالى ان يقتل بالسيف بلا تحريق وهو قول اكثر العلماء وقصتهم معروفه وكذا الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن ابي طالب بل الغلو في الشيخ عدي ونحوه فكل من غلا هذه جاءت القاعده هنا فكل من غلا في نبي او رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهيه ولا يلزم من ذاك ان يسميه اله قل هذا اله لا لا يلزم وانما بمجرد صرف العباده فقد جعله الهنا مثل ان يقول يا سيدي فلان انصرني واغثني وارزقني واجبرني او انا في حسبك ونحو هذه الاقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فان تاب والا قتل فان الله انما ارسل الرسل وانزل الكتب ليعبد وحده لا يجعل معه اله اخر والذين يدعون مع الله الهه اخرى مثل المسيح والملائكه لم يكونوا يعتقدون انها تخلق الخلائق انها تخلق الخلائق او تنزل المطر او تنبت النبات وانما كانوا يعبدونهم او يعبدون قبورهم او صورهم يقولون انما نعبدهم ليقربوننا الى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني ما قصدوهم لكونهم يخلقون السماوات او الارض وانما من اجل الوساطه بمعنى ماذا انهم اراد الله عز وجل فجعل هؤلاء الامواه واسطة بينه وبين الله تعالى فبعث الله رسولهم ينهى أن يدعى أحد من دونهم لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة وذكر آيات في المعنى تبين هذه القاعدة العظيمة التي ضل بالجهل بها من ضل وشقي بإهمالها من شقي وأما ما زعمه من مخالفة شيخنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفه الصالح فلو كان لهذا المعترض عقل يميز به فلو كان لهذا المعترض عقل يميز به وعلم يدري به ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفير من عبد غير الله يعني من تكفير المشركين واتخذ معه الآلهة والأندال وسو بينهم وسو بينهم وبينه تعالى وتقدس في الحب والتعظيم والإنابة والتوكل والدعاء لعرف أنه هو المخالف لما كان عليه سائر رسول الله وأتباعهم إلى يوم القيامة وأنه يجادل ويناضل عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون وجاهليه العرب وامثالهم من الامم الذين كذبوا الرسل ولم يستجيبوا لهم ولم يلتفتوا الى ما خلق له وهذا الصنف من الناس هم اول من اخترع الشركه وابتدع في دين الله وهم الذين عاصوا الاصول الخبيثه التي مقتضاها العاد لربهم وتسويه غيره به ومعادات اوليائه وحزبه ونسبتهم الى ما يليق بهم هذا هو حقيقه الخبث والرذل والفساد قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس وزعيمهم الذي يناضل عنهم ويجادل دونهم هو اخبثهم على الاطلاق يعني داخل في الايه نجس قال تعالى الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار واما جعله شيخنا رحمه الله ممن يشترط الشرائع الاسلاميه في الدخول فيه فهذا باطل انما تشترط المباني ونحوها في صحه الاسلام لا في الدخول فيه فارقم بين النوعين فارقم بين النوعين يدخل في الاسلام بمطلق الشهاده مجرد الشهادتين ثم بعد ذلك لن يصح له الاسلام الا بالتزام المباني وشيخنا رحمه الله لم يقل هذا الذي زعمه هذا المعتدل بل هو من جهله وافكه وضلاله وبهته والنزاع انما هو في شهاده ان لا اله الا الله ولم يمتنع احد ممن التزم الاسلام في زمن الشيخ محمد رحمه الله عن شيء من شعائر الاسلام واركانه حتى يقال انه لم يقبل منه الدخول في الاسلام فهو رحمه الله وان قاتل على ترك احد المباني فلم يقل لا نقبل الاسلام ابتداءا الا بها ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهاله هذا الرجل وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينيه واما قول المعترض وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين في قتال مانع الزكاه هذا كلام متصل بعضه ببعض نقف على هذا والله تعالى وعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين